وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِنَا مُشْفِقُونَ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 بَلْ تَأْتِيهِمْ ضَوْتَةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا لأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟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 رَبّ السَّمواتِ وَالْأَْرض الذي فَتَرَهُ وَأَنَ علىى ذلكَلِكُم مِنَ الشَّاهدينين وَتَلَّهِ لَكيدًا ن أصْناامَكُم بعددَأَن تُوّومُ دِبِرين فجَعللَهُم جُذاذًا إِلَّا كَبيرَ الهُم لعَهُم إلَيهِ رَْجعون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 ونكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون مِن دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون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 وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ لَهُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وَمِنَ الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين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 والتي أحصلت فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الْفَزَعُ الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَإِن تولوا فقل